لا يقدر سنان تستاذات الله سنان كنت استاكيز في لا يقدر سنان تستاذات الله سنان كنت استاكيز في دنيانا خالق مالك كل شين شان ما كنت لك كفا يا كون كن موجود تيا عزت من اوهى بكيروسوان واورتن مني او اوبوت يخني فزعبان تخوف تنتشل دا هوا الظلام ومرابش دي كده پیدا تحيقي يوم يستعش ده الله سنى الله سنى كريستاس كريز دي مَن كَبَادَ كَوْرَ مَا استَكَل شَبَا كَلْ مَلْكَ صَوْب مِيرْكَ سَارَ أَوْ تَرَى كَمْ فَفُسْتَكَ كمات كحيات وصال كفراخ جدايك لقوان رمك انت عراد خزار كبهار سهار كمقام كزمين كسمان صفات هر يوق لرحمن دستان سمق لدستان يزرنيت دنيا لا يقبل كي زريد دنيا وخيدا كضم جهنم كجنة جبريل مكايل عزرائل اسرفيل رزوان او ماليك بهم كي استاسفات نشتا ابتداء أو انتهاء سعياد رحمان هيتا يا تلحا دنا شيطان بيجامو نخالا حسس الله سنكري زری د دنیا لا اقبال سنا د